ذكرنا أثناء التفسير إنه قال ولا يأذ كاتب ثم قال فليكتب ذكرنا إن, إن هذا له فائله يعني لستلمسه تكرارا كما يظن بعض الناس نعم ها لا تأكيد نعم ها نعم. نعم نعم المبادرة لأن قوله ولا يأذ كاتب قد يقول ما ما ما أبالغ ولكن أية العصر يجون العصر يقولي توبك بكرة, بكرة يقول بعد بكرة وهكذا فقال فليكتب فنستفيد من الأمر هنا الفورية والمبادرة إذا نأخذ من ذلك فائدة وهي مبادرة الكاتب إلى الكتابة بدون مماطلة كذا لقوله هل ثم قال تعالى واليوم للي الذي عليه الحق واليتق الله رب ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها وضعيفا أو لا يستطيع يوم الله فاليوم للولي هو بالعدل يؤخذ من هذه هذه من الآية أن الرجوع في مقدار الدين إلى من عليه الدين لا إلى الدعم الدليل واليملل الذي عليه الحق لأنه لو أملل الذي له الحق ربما ربما يزيد لكن إن قال قائل وإذا أملل الذي عليه الحق ربما ينقص وذاك أيضا نقص صاحب الحق موجود نعم والآن يعني لو خالقائي إذا أمل من له الحق وقلتهم إنه لا يمكن أن يملي لأنه ربما يزيد نقول أيضا الذي عليه الحق ربما ينقص ربما ينقص تيب إذا نقص قال له صاحب الحق لا الحق كذا وذاك أيضا إذا زاد قال الذي الحق لا هذه زيادة نعم نعم لا بنا إذا صار الأداء المطمعة ما يهمه نعم صح نعم لأن الأصل هذا كما لو في أثناء الشرح الأصل براءة والقول قول من عليه الدي هذا وجه الترجيح الذي عليه الحق ومن فوائد الآية الكريمة أن من عليه الحق لا يكتب وإنما يكتب كاتب بين الطرفين لأنه جعل الذي عليه الحق جعل وظيفته الإملال جعل وظيفته الإملال ولكن لو كتب صحت كتابته إلا أنه لا يؤخذ من هذه الآية يؤخذ من أدلة أخرى مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقص شهداء لله ولو على أنفسكم وكتابة الإنسان على نفسه إقرار وإقرار الإنسان على نفسه مقبول نعم ثم قال ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تقوى الله عز وجل على من عليه الحق وأن يتحرى العدل لقوله وليتق الله ربه ومن فوائده أيضا أنه ينبغي في مقام التحذير أن يذكر كل ما يذكر كل ما يكون بالتحديد لأن هنا قال الله فيذكر الإنسان مقام الألوهية، رب يذكر مقام العجوبية، ففي مقام الألوهية يتخذ, يتخذ تقوى عباده، لأن الألوهية هي تأثير العبادة، وفي مقام الخوف من الانتقام يكون مشهده الربوبية لقوله رب لأن رب عز المالك خالق منتصرد ومن فوائد الآية الكريمة أنه يحهم على من عليه الدين أن يبخس منه شيئا لا كمية ولا نوعا ولا صفة لا كمية ولا نوع ولا صفر الكمية بأن يقول عشرة بدل خمسة عشر النوع بأن يقول مثلا الله بأن يقول مثلا في التمر يقول شجر بدل سكري مثلا هذا النوع الصفة بأن يقول ردي بدل جيد كل هذا يؤخذ من قوله ولا يبخس منه شيئا طيب ومن فوائد الآيات الكريمة أن الولي يقوم مقام المولى عليه في الإملال لقوله فإن كان الذي عليه الحق سفيه أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل الملل هو فليملل وليه بالعادل طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن أسباب القصور ثلاثة السفة والضعف وعدم الاستطاع السفة أن لا يحسن التصرف إذا أراجئ يملي قال أكتب في ذمتي لفلان عشرة فقال له الدائن عشرة آلاف. أنت رجل كريم وطيب. اجعلها عشرين ألف. قال ما يخرج عشرين ألف. نعم. هذا سفيه لغسته. سفيه. سفيه لا لا يحسن أن يكون هو الذي ينبل. ضعيف يشمل. الصغير والمجنون ما يستطيع الضعيف والم... الصغير والمجنون ما يمكن يملل طيب لا يستطيع أن يمل لإعياء أو خرس أو ما شبه ذلك فهذه الأسباب هي التي يكون يقوم الولي في هذه الأحوال مقام المولى عليه طيب. أظنه سبق لنا من هو الولي؟ ها؟ طش إذا ما حاجة ذكر من فوائد التكريمه قبول قول الولي فيما يقر به على مولاه من أين يخرج؟ يقول فاليمل الولي وهذا يدل على أنه يقبل قوله على مولاه. لا في البيع ولا في الشراء ولا في التعجيل ولا في الرهن ولا في ال في الدين ولا غيره. الولي مقهور قوله على مول ومن فائد هذه الكريمة وتواب مراعاة العدل على الولي لقوله بالعدل فلا يبخس من له الحق ولا يبخس من عليه الحق من من هو من من هو مولن عليه دخل وقت السؤال ما في سؤال طيب لا ما فيه ها لا طبيب درسين غير اليوم نعم طيب له الحق فذلك كنا نقول باصل البراءه لا لان دعنت لأن, لأن الذي عليه الذي له الحق مدعي ومذاك مدعن عليه هذا يدعي ثبوت يدعي وهذا يدعي النفي والأصل براءة نعم و بين لا بد الحق في المجلس نعم <تصفيق> نعم نعم حضور كل من الدائم والمدين لقوله بينكم ولا تحكموا بينه الا بموجدين نعم تفرط هذه الى مثلا نعم من جواز لو في هذا السؤال يعني ابن الكاتب لو قال أنا ما أكتب إلا بجعل ما هو التفسير كان يعني إذا كان له راس من بيت المال فلا يجوز طلبه المجراة كذا طيب وإلا وإلا فله الطلب نعم طيب لكن إذا قال أنا لا لا أريد عوضا عن أجرة عن عملي لكن عن القلم والدوات والأوراق نقول له ذلك له ذلك إلا إذا كان مؤمنا من قبل الدولة، نعم. هنا. الذي عليه الحق يعني الناس لا يملي من عليه الحق، وفي هذا الحال لو جهاد صاحب الحق يطالب وصف إذا أمل مثلاً بعشرين والواجب عليه ثلاث ثلاثون، قال طف، الواجب ثلاثون، نعم، أحمد، نعم، نعم، هنا، من باب التوكيد، توكيد، نعم، كيف، هنا، لا ما يُق إلا فيما يمكن إلا فيما يمكن تصرفه فيه. لا العبادة بينه وبين الله عز وجل المعاملات بينه وبين الناس. وصحيح قد يختع هنا. نعم نعم. في كل نعم في كل ولايات نعم في كل نعم في الدين نعم الدين المقارضة نعم سبب قاضي الوفاة مثلا مثل الإنسان عليه دين نعم مثلا الإنسان عليه حق م. فتوقي بعد ذلك أقام القاضي شخص ولي ف... على ما؟ على مال المتوفى؟ طيب. فلما سأله القاضي نعم. وقد يكون لا نعم بيش. إذا كان هذا السبب موجوداً قبل أن يكون ولياً على هؤلاء ما له حق صرف فيه؟ لقبل قبل يعلم. لأن هذا قبل ولا ثبوت الحق على الميّس قبل أن يتولى هذا وقبل أن يكون الحق لل للقصار أيضاً. نعم. إيه نعم. نعم ولهذا ذكرنا أثناء التفسير أن بعض العلماء قال ينبغي أن يكون الكاتب بينهما واحد على اليمين واحد على اليسار ولا يخل واحد على اليمين والثاني مورع هذا هو الأحسن هذا الأحسن والأصل بينية بينات المعاملة الأصل بينة مع المعاملة بينية المعاملة لا بأس نقول إن أيضا بينية المكان لأن ذلك أقرب إلى سماع الجميع على حد سواء ولأن لا ينكسر خاطر الآخر الذي أبعد لا بأس ما فينا لم يكن كاتب إلا لم يقرأ ختابته وش الفائد ممكن عندنا استجارة لو هذا نفس الله أنه ما أعرف. ممكن يموت لكن. ها؟ الله ظاهر إنما ما ما يعرف ما ما يسمع. لكن كان يعني يمكن بالتأمل أو واحد يعرف بعض الخطوط إذا ما رسلها الإنسان عرفها وغيره لا يعرفها. ربما انا كلها هو خير من عدمه الحين 42 اطلع ها عند الله إيه لا لا لا تعتبر فرق ما هي مستقلة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 اشتراط الإيمان. أوله شهادة الكافر عند الضرورة. ما ما ذكرناها؟ طيمان. قوله ذلك ماقصد ما عند الله تبادل الأعمال حتى في المعاملات. أوله. ها؟ طي. ويستفاد من آية الكريمة من, من الآية الكريمة أن الشهادات تتفاوت فمنها القيم ومنها الأقوم ومنها ما ليس بقيم فالذي ليس بقيم هو الذي لم تتم فيه الشروط والقيم هو الذي صار فيه أدنى الواجب والأقوم ما كان أكمل من ذلك بدليل قوله وأقوم للشهادة وأقوم للشهادة إذا قيل مثال القيم يقول مثل شاهد ويمين الشاهد واليمين كاف لكن أقوم من الشاهداء ألأس كذلك لأن الشاهدين أقرب إلى الصواب من الشاهد الواحد ولأن الشاهدين لا ينحتاجوا معهما إلى يمين المدّع فكانت شهادة الشاهدين أقوى للشهادة ومن فوائد ثلاثة الكريمة أنه ينبغي الإنسان أن يتجنب كل ما يكون له فيه ارتياب وشك تقوله وأدنى أن لا ترتاب ويتفرع على هذه الفائدة أن الدين الإسلامي يريد من معتنقيه أن يكون دائما على طمئنان وسكون ويتفرع أيضاً منه أن الدين الإسلامي يحارب ما يكون فيه القلق الفكري أو النفسي لأن الاضطهاب يوجب قلق الإنسان واضطرابه ولهذا قال هنا وعدنا أن لا ترتابوا يعني أقرب لعدم اضطهابكم ويتفرع على ذلك أيضا أنه ينبغي للإنسان إذا وقع في محل قد يستراب منه أن ينفي عن نفسه ذلك ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين العنصاريين اللذين أقبل وكان معه صفية بنت حيي إحدى أمهات المؤمنين قال على رسلكما إنها صفية بنت حيي وأخبرهما أن الشيطان يجري من ابن مجرى الدم وأنه خاف أن يقضي في قلوبهما شرا نعم وربما يؤيد هذا الأثر المشهور رحم الله ومرأة كفة الغيبة عن نفسه لا تقول إن الناس يحسنون الظن بي ولن يرتابوا في أمري لا لا تقول هكذا لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ربما لا يزال في الناس حتى يتهموك بما أنت منه بري والحمد لله ما يضر نعم من أين يأخذها من قوله وأدنى أن ترتاب ثم قال إلا أن تكون تجارة حاضرة تبيعونها بينكم فليس عليكم جناع أن تكتبوها إلى آخر بالسفار من هذه الآية الكريمة من هذه الجملة من الآية الكريمة جواز التجارة لقوله إلا أن تكون تجارة حاضرة، وهو كذلك، ولكن هذا الإطلاق مقيد بالشروط التي دلت، التي دلت عليها النصوص، فلو اتجر الإنسان بأمر محرم، فهل يجوز؟ لا، من أين نعرف ذلك؟ من النصوص الأخرى، من النصوص الأخرى. لو لو راب الإنسان يريد التجارة والربح قلنا هذا حرام من نصوص أخرى إذا هذا المطلق إلا أن تكون تجارة إيش مقيد. أنا أقول الآن هذا المطلق هل كلام صحيح وقولي إنه ووصف إياه بالمطلق أو هذا العام أي نعم صار مطلق صار مطلق ما عشان استثناء ل... لأن تجارة النكره في سياق الإثبات والنكره في سياق الإثبات للإطلاق ل للعموم النكره للعموم إذا كانت في سياق إيش النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكار أما هنا في سياق الإثبات لكن نقول هذا المطلق مقيد بماذا؟ بالنصوص الدالة على أن التجارة تبدأ فيها من شروط طيب يستفاد من هذا أن التجارة نوعان التجارة حاضرة والتجارة غائبة فهل يجوز للتجارة الغائبة؟ الجواب نعم لأن الأصل في قوله حاضرة الأصل في أن يكون قيدا أن يكون قيدا والقيد يخرج غير المقيد فيفيد بأن التجارة إما حاضرة دار بيننا وإما غائبة والغائبة إما بدين مؤجل وإما غير مؤجل فإذا قلت بعت عليك سيارتي ولس الحاضر بين أيدينا هذا نقول دين نعم ولكن لاحظة أن ما عينتها بل بيعت عليك سيارة صفته وكذا وكذا وكذا عشرين أي هذا نقول دين لأن السيارة لم لم تعجل لكنه حاضر ولا غائب هو غائب عن النظر لكنه غير مؤجل فيكون حاضرا أما الدين المؤجل فسبق في أول آية طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن الأصل بالتجارة الدوران تديرناها بينهم فأما الشيء الراكد الذي لا يدار فهل يسمى تجارة أو لا يسمى يرى بعض العلماء أنه ليس بتجارة ولهذا يقولون إنه ليس فيه زكاة وأن الزكاة إنما في الماء الذي يدار يعني يتبادل ويرى آخرون أنها تجارة، لكنها تجارة راكدة، وهذا يقع كثيرا فيما إذا كسدت التجارة وكسد البيع،, البيع فهنا ربما تبقى السلع عند أصحابها مدة طويلة ما حققوها لكن هي في حكم إيش الدائرة أو المدارة في حكم المدارة، لأن هذا الرجل ينتظر. أي إنسان يأتي فيبيع عليه ومن فوائد لاث الكريمة أنه لا يجب كتابة التجارة الحاضرة المدارة ولو كانت ولو كانت ثمنها غير منقول بخلاف ما إذا تدين بدين ناجم مسمى فإنه يجب كتابة الدين على ما سبق من الخلاف في ذلك. لقوله هنا فلسى عليكم تناح أن لا تكتبوها أي في عدم كتابتها ثم قال وأشهدوا إذا تباعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه سوء بكم واتقوا الله إلى آخر يستفال من هذه الجملة الأمر بالإشهاد عند التبايع وهذا الأمر هل هو للوتوب أو للإستحباب أو للإرشاد نعم يجري في الخلاف الذي أشدنا إليه من قبل فمنهم من قال إنه للوجوب لأنه الأصل في الأمر ومنهم من قال إنه للإستحباب لأن الناس ما زالوا يتبايعون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ومن بعد عهده من غير إشهاد ولو كان هذا واجباً ما تولك في هذه الأعصار الكثيرة كل الناس يشتون الأشياء الزهيدة والأشياء الثمينة ولا يرون واجباً عليهم أن يشهدوا ومنهم من قال للإرشاد بناء على قاعدة أصلها وهي, وهي أن الأوامر التي لا يقصد بها التعبد تكون للإرشاد والمعاملات التي والمعاملات التي بين الناس كلها لا يشترط ليها التعبد كلها لا يشترط ليها التعبد لأنها ليست لله بل هي معاملة فيما بين الإنسان وبين غيره فلا تف... فلا يكون شيء منها واجبا اللهم الا اي تتعلق بولايح مثل ان يكون الانسان وليا على غيره ويبيع له شيئا ثمينا يعد ترك الاشهد فيه تفريطا فحين فحين يدنا نقول يجب الحيث إيش من حيث من حياة الإتمام وتعلق حق الغير به قال وهو ذلك أن هذا الذي حصل في التباع لو أن الرجل أعطاه ياب بدون شيء يجوز ولا لا ها سألكم يا جماعة ولا أنتم غايبين لو أعطاه ياب بدون شيء بدل ما أن يبيع سيارتي وأروح أجيب شهود خذس سيارة هيبة مجانا. يجوز ولا لا. يجوز ما حد يقول غير جائز. إذا فالمقصود بالإشهاد حفظ الحق الذي هو من اختصاص أنا. وإذا كان يجوز أنا تنازل عنه من أول الأمر وأقول خذ سيارة هذة. فهذا فإن ذلك يدل على أن الأمر هنا ليس ليس للوثوب. قال ويدل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى فرصا من أعرابي ولم يشهد ولم يشهد والقصة مشفورة معروفة ولو كان الإشهاد واجبا لكان أول من يقوم به الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقد مر علينا أن معنى الآية ليس منها أولهم زمنا لكن أولهم استسلاما لمن عنا أنه إذا أمر بالشيء أو أمر به فهو أول من من ينفذه ويسسمله عليه الصلاة والسلام. فلو كان هذا أمراً واجباً لكان الرسول عليه الصلاة والسلام أول من من ينفذه ويشهد عليه. على أن في هذه في هذه في هذا الاستدلال شيئا من المناقشة. وما هو هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يساويه غيره. في أن دعواه مقبولة بكل حال وغيره غير مقبولة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا ادعى دعوة فقوله مقبول بلا يمين ولا شهد ويجب على كل مؤمن أن يصدق ما دعا به وهذا من خصائص عليه الصلاة والسلام ولهذا لما طلب الأعراب من يشهد له قام خزيمة بن ثابت رضي الله عنه وشهد قال كيف تشهد على ما لم ترى قال نصدقك بخبر السماء ولا نصدقك بخبر الأرض فكان على كل مؤمن أن يشهد بأن هذا الأعرابي باع على رسول عليه الصلاة والسلام وإن لم يحلو لأن عليه للصلاة والسلام مقبولة بلا شك طيب إذا كان الأمر كذلك صار في الاستدلال بهذا الحديث نظر نعم ولكن قد يقال لو كان الأمر كذلك ما سشهد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ولا قال لخزيمة لا حاجة لشهادتك لأن قولي مقبول على كل حال اللي أن الإشهاد ليس بواجه القول الثالث أن الأمر الإشهاد هو أقرب الأقوال إلا إذا تعلق به شيء إلا إذا تعلق به حق الغير يعني يكون إنسان وليا على غيره أو وكنا على غيره وربما ضاع فهذا يجب من حيث من حيث الأمانة متعلق حق الغير وكذلك ربما نقول إنه ينبغي إذا كان الأمر كبيرا كبيرا يترتب عليه ضرر عظيم على الإنسان فقد يقال إن هذا إن الإشهاد هنا معمور به إما استحبابا وإما وجوها ويستفاد من آية الكريمة جواز التبايع ها لقوله إذا تباعت طيب ولكن قد يقول قائل كل الآية هذه كلها في المعاملات كلها في المعاملات ومنها البيع. إلا أننا يمكن أن نستبدل هذه قاعدة ونقول يستفاد منه أن الإشهاد ينبغي أن يكون حين التباير بمعنى أنه لا يتقدم ولا يتأخر لماذا؟ لأن المبيع قد يتغير قد يتغير ولأن العقد لم يتم ولأن العقد لم يتم إذا كانت الاستشهاد قبله فإن كان بعده فربما يكون قد تغير فربما يكون قد تغير ومن فوائد اللهات الكريمة تحريم مضارة الكاتب والشهيد مضارة الكاتب والشهيد هل هذا مضاف إلى الفاعل؟ أو إلى المثول نضاره الكاتب والشهيد ها صالح للأمرين كما أن قوله كاتب ولو ظر كاتب صالح لن يكون فاعلا وأن يكون نائب فاعل طيب إذا يحرم على الكاتب النضار في الكتابة على الكاتب النضار مثل إيش مثل أن يزيد أو ينقص نعم أو أو يسقط كلمة لا بد منها أو ما أشبه ذلك يقول إن متل باع بع عشرة يكتب باع بتسعة أو يكتب باعه بأحد عشر أو يسقط كلمة لا بد منها هذا من المضار وكذلك أيضا نحن لا نضار الكاتب يعني يحرم على المكتوب له أو عليه أن نضار الكاتب مثل إذا رأاه في السوق بعد أن كتب عليه صار يتكلم عليه يسخر به يؤذي بالقول أو بالفعل هذا حرام لا يضر كاتب ولا سيد كذلك الشاهد لا يضر الشاهد وغيره، أو لا يضره غيره كلاهما فلا يجوز للشاهد أن يضار في شهادته ولا يجوز لنا المضار الشاهد في شهادته كيف مضاره؟ المضارات كثيرة، ولهذا ما قيدت بالآلة، قد تكون مضاره بصفة استدعاء لبرين نجيبه يشهد. دورنا أكبر ضابط في الشرطة وأعنفهم، قلنا رح نجيبه، هذا فيه ضار ولا لا؟ طيب. كذلك أيضا. إذا أتنا به للشهادة نجعله في مكان متعد بارد في الشتاء وحار في الصيف أو نجعله في مكان رائحته منه طيبة نعم المهم أي نوع من المضارة لا تجوز لا بالنسبة للكاتب ولا بالنسبة للشاهد ومن فوائد الآيات الكريمة أن المضارف فسوق، سوق، والفسق تعرفون ما يتربّب عليه من زوال الولايات العام العام هو الخاص، إلا مسلّف، وتعرف أيضا أن الفاسق يهجر إما جوازا أو استحبابا أو على حسب الحال فمن فيستفد من هذه أن المضارر سواء وقعت من الكاتب أو الشاهد أو عليهم تكون فسقا فإن قال قائل أفلا يشكل هذا على القاعدة المعروفة أن الفسق لا يتصف به الفاعل إلا إذا تكرر منه أو كان كبيرة فما الجواب نقول هذه تكون كبيرة لأن ترتب حكم الكبيرة عليها وإلا لم يصرح بأنها كبيرة تكون كبيرة ولأننا إذا أخذنا بالقائدة العامة ذكر شيخ السام وهي محمد عبد الكريم عبد الكريم ما هي القائدة العامة لذكر شيخ السام بتأريب الكبيرة هنا إيش بإيش بس نعم زيد صح ما رتب عليه عقوبة خاصة فهذا كبير سواء في الدنيا أو في الآخر طيب إذن نأخذ من آية الكريمة أن مضارة الكتب والشهيد الواقعة منهما أو عليهما إيش كبيرة من الكباح الدليل ترتيب الفسق أو ترتب الفسق على ذلك وهو لا يترتب إلا على فعل كبير طيب يستفاد من ذلك أيضا أن مجرد الفسق لا يخرج من الإيمان كيف؟ لأن هؤلاء الذين ضاروا لا يخرجون من الإيمان عند أهل السنة وجماعة. فمجرد الفصق لا يخرج من الإيمان، ولكن الفصق المطلق يخرج من الإيمان. فصق المطلق يخرج من الإيمان. لأن الخروج عن الطاعة خروجاً مطلقاً عاماً يخرج من الإيمان ويوجب الخروج بالنار. كما قال الله تعالى. أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فاسقا لَا يَسْتَوُونَ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا طيب ومن فوائد آية كريمة وجوب تقوى الله والتقوا اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه وسبق لنا من من أحد من أحدكم أنه ذكر لها عدة عدة تعريفات لكن أجمعها هذا أنها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه ومن المعلوم أنه لن يفعل الأوامر إلا من كان عالما بها ولن يترك النواهي إلا من كان عالما بها ومن المعلوم أيضا أن فاعل الأوامر ماذا يريد؟ يريد, يريد ثواب الله وترك النواهي يخشى عقاب الله إذن يكون هذا شاملا لقول من قال في التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وعن تثرك منه الله على نور من الله تخشى عقاب الله. طيب، ومن فوائد الله الكريمة امتنان الله عز وجل علينا بالتعليم. حيث قال ويعلمكم الله ويعلمكم الله، ومن فوائد الآية كريمة أن الدين الإسلامي شامل للعلم بما يتعلق في المعاملة بين العبد وبين ربه وهي العبادة وفيما يتعلق في المعاملة بين الإنسان في بين الإنسان وبين وبين الناس لأنه بعد أن ذكر سبحانه وتعالى هذه التوجيهات قال ويعلمكم الله فأخذ بعض العلماء من هذه الآية أن التقوى سبب للعلم بقوله ويعلمكم الله بعد الأمر بالتقوى ونازع في ذلك آخرون وقالوا إن العلم إن التقوى سبب للعلم لو قال واتقوا الله فيعلم فيعلمكم الله وقال واتقوا الله فيعلمكم صارت في الفاء للسببية وصارت التقوى سبب العلم أما لو قال أما لما قال واتقوا الله ويعلمكم فالواو هنا للإسناك لأن يعلم خبر واتقوا إنشاء أمر نعم والخبر لا يعطف على الإنشاء على خلاف في هذا بالنحوين أيضا فمنهم من قال إنه يصح أن يعطف الخبر على الإنشاء كما في قوله تعالى قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتختموه وراءكم ظهرية فأرهطي أعز جملة إنشائية واتختموه جملة خبرية على كل حال بعض الناس دافع بشدة أو دفع بشدة القول الأول أن التقوى سبب للعلم وقال إن هذا فتح بابا سيئا هذا الاستنباط كيف؟ قال لأن الصوفية قالوا نعم تعلقوا فقالوا إننا لتقوانا صار يأتينا إلهام من الله نعم بكذا وكذا فمن أجل فمن أجل ذلك اشتد دفعه للقول الذي لمن قال إن التقوى سبب للعلم ونحن نقول إن التقوى سبب للعلم لكن لا من هذه الآية فإن الله يقول والذين اهتدوا زادهم هدى ويقول ويزيد الله الذين اهتدوا هدا ويزيد الله الذين اهتدوا هدا ولا شك أن أن الإنسان إذا لم يتق الله فإن عدم تقوى الله مصيبة من المصائب أكبر من الزلازل والفيضانات أقول إن إعراب الإنسان عن التقوى من أعظم المصائب بل هي أعظم المصائب في الحقيقة قال الله تعالى فإن تولوا تعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض الظنور يعني إذا تولوا عن الحق فهذه مصيبة عاقبهم الله تعالى بها بما أذنبوا وهذا يدل على إذا كان الذنب سببا لذنب آخر وإعراض صارت التقوى سببا للإقبال على الله عز وجل وللعلم فنحن نقول إن التقوى سبب للعلم وإن التقوى أيضا سبب للإقبال الله فكلما أطاع الإنسان ربه زاده الله تعالى محبة للطاعة حتى إن بعض السلف يقول من علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها من علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها فكلما رأيت من نفسك أن الله أعانك على الطاعة والتقوى فأعلم أنك سوف تزداد لكن البلاء أن تجد من نفسك فتورا فإن هذا ربما يؤدي إلى العقوبة بأن تتولى توليا أكثر وأكبر ومن فوائد الآية الكريمة أن الأصل في الإنسان الجهد من أين تؤخذ؟ من قوله ويعلمكم الله وهو كذلك قال الله تعالى والله أَخْرَجَكُمْ من بطون أُمَّهَاتِكُمْ لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والآفدة لعلكم تشكوون ومن فوائد الآية الكريمة تبوط صفة العلم لله غير الجمل الآتية من أين؟ نعم لأن المعلم عالم أولى بالمعلم من العلم أليس كذلك؟ طيب و... ومن فوائد الآية؟ فعل هذه نعم فعل صفة نعم كيف يجي؟ لا لا أنه عالم. أنه عالم طيب من فوائد الآية الكريمة أيضا أن العلم من منة الله على على عباده ويعلمكم الله كما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعت فيهم رسولا من أنفسهم يتلع عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لا في ضلال المبين ولا شك أن العلم من أكبر النعم أي ما أكبر نعمة المال أو نعمة العلم. العلم. العلم. العلم العلم العلم العلم العلم العلم نعم هو جزمة, جزمة. جزمة. جزمة. عجيب العلم نعم العلم إيه هو؟ هذا اللي قال الأخوان دي دي دي. طيب الحديد الصحيحة اللي قالت النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث وقسموا عليه ما أنا قصاد ما صدقه وما زاد الله عبد بيعفون إلا رفعه إلا عزب بيعفون إلا عزب نعم وما فتح عبد على بسبب مسألة إلا فتح الله عليه بابه فقط وحديثكم حديث مباح فهو هذه الدنيا لأربعة رجل أتا الله علما ومالا هو وحكمه علم ومالا وكما قال صلى الله عليه وسلم ورجل لم يأتي الله فهو بعلم عزب ورجل أتا الله علما ولم يأتي مالا هو يقول يا ليت لي مال فلان فأعمل بعمله فهما في الأجر سواء وكذلك رجل أتاه الله مالا ولا من في علما ويتخبطوا في ماله ورجل لم يترى مال ولا علما يقول يا ليت لي مال فلان فأعمل بعمله فهما في الوزر فهما في سواء, في في لم لي في الوزر سواء لما كان هذا عالم استفاد منيته وعلمه أن عمل بالخيرات فأصبح أجر أظن أحسن وعلى كل حال هذه على فضل العلم لكن هل قال الله يرفع الله الذين أوتوا المال بل قال الذين آمنوا منكم والذين أوث العلم درجات ها؟ كيف؟ أميرات الأنبياء أميرات الأنبياء طيب إذن العلم أفضل العلم أفضل إلى شك ولا مقارنة نعم والعلم مع كونه فاضلاً فهو في الحقيقة جهاد في سبيل الله لأن الدين الإسلامي لم ينتشر إلا بالعلم والسلاح السلاح يذلل العدو يذلل العدو، والعلم ينير له الطريق ولهذا إذا ذل العدو عمام الإسلام وخضع عليه أحكامه وإلا ما علينا منه إذا بدل الجزية وجب الكف عنه ولا يقاتل نعم لكن العلم جهاد يجب أن يكون لكل أحد ثم الجهاد بالسلاح لا يكون إلا للكافر المعلن كفره ولا كل المنافق. والجهاد بالعلم يكون لهذا ولهذا للمنافق وللكافر المعلن بكفره ولهذا نقول المعلن بكفره لا يمكن أن يقاتل حتى يبلغ، فإذا بلغ وعاند لم يسلم ولم يسلم بالجizia هنا إذن يقاتل. فالمهم أن نقول إن العلم أفضل بكثير من المال والعلم جهاد في سبيل الله ولا سيما في وقتنا الحاضر. الآن تفتح الناس والحمد لله وصاروا يأخذون الثقافات من يمين ويسار وتريد عليهم من يمين ويسار. واحتاج الناس الآن للعلم الراسخ المبني على الكتاب والسنة حتى لا يقع الناس في ظلمات بعضها فوق بعض لهذا تجد, تجد رجلا يمر به حديث أو حديثان ثم يقول أنا ابن جلى وطلاع الثنايا من ينال مرتبتي أنا الذي أفتى بعشرة مذاهب، مو بأربع مذاهب، نعم. ثم مع ذلك يندد بمن خالفه، ولو كان من كبار العلماء، وربما يضخم الخطأ الذي يقع منه، ولو كان ممن يشار إليه بالفضل والعلم والدين. وهذه خطيرة جدا، هذه خطيرة لأن العامي وإن كان إذا وثق بشخص لم يفهمه هذا الكلام لكن كلما حصل زاد الضرب أو كل الضرب على الحديد لا بد أن يتأثر لذلك نرى أن طلب العلم الآن من أهم الأمور خصوصا في هذا الوقت سئل بعض الناس يعني التفتح الآن فإلى بعض الناس قيل له كيف يجوز أن نطبخ الجراد بماء يغلي على النار؟ قال طيب تحب أن نذبح كل جراده على حده؟ فأشك عليه الأمر وكيف نعذب هذا الجراد بالنار؟ شيء يعني ومنشوي شيئاً أو نغمسه في الماء الذي يغلي؟ فتذكر هذا الرجل قصة إنسان أتى إلى بيته وأعطاه كيسا من الجراد. تعرفون الكيس؟ كيس من الجراد. وقال لزوجته يعني أصنعه لنأكله. فلما خرج ورجع وإذا الزوجة تاخذ كل جراد وتذبح بالسكين. يقول يطير منه وتاخذ واحدة. ففما تقول في هذا؟ هذه ها؟ هذي جهل مركبة. لكن هذا الذي سؤل صحيح. قال صحيح. لا يعذب بالنار إلا رب النار. ومشكل إن شويناه إن ش شيئا عذبناه بالنار. ونغمسناه في الماء أغلي عذبناه في الماء في النار. نعم؟ أي قتنا بم... بشيء نغلي قتنا بالنار. طيب ما رأيكم لو حط بفريزر يموت من الثلج. أشد ما أشد ما أشد ما أشد ما أشد ما أشد ما أشد ما لا ما أشد ما أشد ما أشد ما أشد ما أشد ما أشد ما أشد وش اللى هذا؟ إيه ما أي يتجاوز دمان هو ومحنين. هو هو هو مشكل عليه إنه مات المشكلة عليه التعذيب وبالنار ما يعني لا طريق إلى الوصول لا لا طريق إلى الوصول به إلا هذا ها؟ ما يمكن أن توصل إلا بهذا متى تموت الجراد؟ الجراد قطع كرجله كر وخلت قدم يومين واسقوه ما؟ ما صحيح هو ال الفقهاء تكلموا عليها وقالوا إنه لا يكره شيء الجراد بالنار شيء يعني خلو النار يشوى وذكروا أثرا عن الشافع عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه شواج جرادتين وهو محرم شئ وهذه الاعلان من عادتهم أنهم يشونه أنا ما أخبر المشاهد هذا السؤال في الزمن الماضي لما كان الناس يفعلون هذا لكن الناس الآن تفتحوا والحمد لله وصاروا يناقشون إيه نعم إيه هذا كله من الشباب التالي اللي ما عمه يعرف الجراث لكن استنكر هذا هذا الحال كان في ناس اشتروها لأيامنا الجلب وفعلوا به هكذا على كل حال أنا جئت بهذا الشاهد إنه يجب علينا الآن أن نعتني بالعلم حتى نقع في جهل وفي أدل الأمور الجواب يفعل الجواب يفعل به هكذا يعني يغمس في الماء وحتى يموت أو يشوى وهذا ذكاته نعم هذا ذكاتب ومن فوائد العالم الكريم آخر, آخر جملة فيها والله بكل شيء عليم إثبات هذا الاسم من اسماء الله وهو عليم وإثبات ما دل عليه من الصفة وهي العلم وإثبات عموم علم الله لقوله وهو بكل شيء وفيه أيضا الرد على القدرية سواء من الغلات منهم أو غير الغلات القدرية ماذا يقولون؟ يقولون إن الله لا يعلم شيئا من أفعال الإنسان حتى يقع نعم وهؤلاء غلاكم لكن يقول شيخ خلسان في العقيدة الوسطية إن هؤلاء قليل هذا في أهده ما ندي أهد الأهزاد أم نقص لكن في رد حتى على غير الغالية وهم الذين يقولون إن الله يعلم لكنه لم يرد أفعال الإنسان وأنسان مستقل بإرادته وفعله وجه ذلك ما قاله الشافعي رحمه الله قال ناظروهم بالعلم فين أقروا به خصموا وين أنكروه كفروا وعلى هذا فنقول في هذه الآية الكريمة دليل على أن أفعال العباد مرادة الله عز وجل لأنها إن لم تكن مرادة فهي إما أن تقع على وفق علمه أو على خلافه إن كان على خلافه فهو إنكار العلم وإن كان على وفقه فلابد أن يكون مراداً له لأنه أراده أن يقع على حسب علمه نعم. إعجابة يدل على عدم الشراب ذلك أنه ولا أحسن أحسن. نعم الرسول مشتري بهن كلهم أيه الرسول مشتري للفرس نعم نعم هذه فيها خلاف فبعض العلماء يرى أنه بحري يرى أنه بحري والبحري ما فيه جزاء لا صحيح أنه بري الصحيح أنه بري لكن ذكر عن كعب أنه قال إنه نخرة حوت ورأى أن أصله بحري فلا فلس فيه جزاء نجيب نجيب للمؤذن المؤذن, المؤذن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر, أكبر, أكبر. يا <تصفيق> رب <تصفيق> <تصفيق> انت <تتكرى>؟ لا تسمع أو إبلاغ من الشيطان الرجيم قال الله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبولة في أقراعتها يلا شف رهان فيها قراءتها مناقشة قبل فائدة. نعم حمد. فرهن وريها. هل بينهما فرق من من حيث الصيغة؟ نعم روهن من حيث الصيغة يعني. هل كلهم مفرد؟ ولا يختلفن جمع ورهان مفرد ورهن إذا هي جم يعني هما في السياق سواء كلها جمع ورهان قوله فإن آمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي أتومن أمانته إش ما أتومن يا سيد؟ الذي الذي أتومن أي الذي الذي وقّي نعم يعني إذا كنتم في اسم في الحرب انا من ادىكم مش بس بالله هذا طيب قوله آثم قلبه يا آثم قلبه ما شرحنا هذه ما حضرت أو نسيت ايه نعم ايش هاتيون لا على ما قبلها لا ما مه... مه... مه... على حسب ما قبله ولا عاطفه هي على حسب ما قبله لكنها مفهومة <تصفيق> نعم مقره في جواب الشر نعم حرف الاسم مبني على نعم قبر. مرفوع وقلبه نعم والله صح زين في هواة آخر؟ فيه هواة آخر؟ نعم لا. لا أي قلبه خبر تكون قلبه قلبه فإنه آثم قلبه إن وصل وآثم خبره طيب وين المبتدى فيها وين المبتدى فيها آثم هو المبتدى قلبه لا المبتدى هو خبره يعني فإنه قلبه آثم طيب يقول الله عز وجل وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فريان مقبوضة إلى آخره يستفاد من هذه الآية الكريمة أن للسفر أحوالا تخالف حال الحضر. وهو كذلك له أحوال تخالف على الحضر في العبادات والمعاملات وغيرها ففي العبادات يختلف في الصلاة والصيام والطهارة في المعاملات مر علينا الوصية في السفر إذا لم يدل من يشهده من المسلمين فإنه يشهد ها كفاراً إما أهل الكتاب أو عموم الكفار على القول الراجح كذا طيب في غيرها أن المسافر له دعوة لا ترد يعني السفر من أسباب إجابة الدعاء فالمهم أن للسفر أحكاماً تخالف أحكام إيش؟ الحر ومنها هذه الآية فيستفاد منها أن الإنسان إذا كان مسافرا وداين شخصا ولم يجد كاتبا فإن الطريق لإثبات حقه أن يرهن أو أن يرتهن ويقبض الرحم أن يرتهن ويقبض الرحم مثال ذلك أقرضت شخصا وأنت وإياه السفر وليس عندك مكاتب وليس عندك مكاتب، فقلت أعطني راحنا أرتاهنه للتوثق بحقه، فأعطاك واضح طيب ومن فوائد الآيات الكريمة عناية الله عز وجل بحفظ أموال عباده. يعني أنه سبحانه وتعالى ذكر حتى هذه الصورة أن الإنسان إذا دائنا غيره لم يتكاتبا فإنه يرتهن حفظا لماله وخوفا من النزاع والشقاق في المستقبل فينكر من عليه الحق وتحصل خصومه النزاع ومن فوائد الآية الكريمة جواز الرهن جواز الرهم بقوله فرها ولكن ذلك مشروط حسب ما في الآية بالسفر سواء كان قصيرا أو قليلا أو طويلا وبأن لا نجد كاتبا وبأن لا نجد كاتبا فهل هذا الشرط معتبر الجواب دلت السنة على عدم اعتباره لا عدم الكاتب ولا السفر فقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثين صاع من الشعير لأهله ورهن درعه عند يهودي حتى مات وهذا يدل على جواز الرهن في الحضر حتى مع وجود الكاتب إذا قال قائل إذا كان الأمر هكذا فما الجواب عن الآية الجواب عن الآية أن الله تعالى ذكر صورة إذا تعذر فيها الكاتب فلدينا ما يثبت به الحق أو ما يتوثق به الحق وهو, وهو الرهم فيكرى هذه الصورة على أنها شرط الحكم يعني كانوا قال إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا وإن كنتم في السفر وليس عندكم كاتب فإيش فارتهنوا فإهانوا مقبولا طيب استدل بعض العلماء بهذه الآية نعم قلنا جواز الرهن وأظن السبق لنا تعريف الرهن ها سبق في هذه الآية <تصفيق> طيب استدل بعض العلماء في هذه الآية <تصفيق> على أنه على أن من شرط صحة الرهن الطب واستدل آخرون بهذه الآية على أن من شرط لزوم الرهن القبض ولم يعتبر آخرون هذا الشرط فلدينا الآن ثلاثة <تصفيق> أقوى هل قبض الرهن شرط لصحته؟ هل قبض الرهن شرط للزومه؟ هل قبض الرهن من باب التوثقة أو من باب زياد التوثقة وليس شرطا للصحة ولا للزوم؟ هذه ثلاثة أقوال. فمن العلماء من يقول إن قبض الرهن شرط للصحة، لأنه قال فرهان وصفه ما أطلقه. قال مقبوضة. وعلى هذا فرهن بلا قابض لا صح. وهذا قال به بعض العلماء وهو رواية عن أحمد. إن حمد رحمه الله. والقول الثاني أن الرهن شرط لللزوم فالرهن يصل لكن إن قبضه المرتهن صار لازم وإن لم يقبضه فإن قبضه وكيله أو من اتف أو من اتفق عليه الرهن مرته ليقبضه فالرهن أيضا لازم وإن بقي عند الراهن فالرهن غير لازم وهذا هو المشهوم من المذهب. والقول الثالث أن القبض ليس شرطا لللزوم ولا للصح وأن الرهن يلزم ويصح ويلزم بدون قبض إذا كان معينا وهذا القول هو الصحيح وهو الذي عليه العمل هذا القول هو الصحيح وهو الذي عليه العمل لا بد أن نبحث الآية الكريمة على أي الأقوال تدب الذين قالوا إن القبض شرط للصحة وأنك لو رهنت شيئا ولم تقبض فالرهن غير صحيح والمرهون تتصرف فيه كما شئت وإذا أردت أن تعيد الرهن فلا بد من من عقد جديد يقول لنا لقى الفريحان مقبوضة فوصفها بأنها مقبوضة والوصف قيد في الموصوف فإن لم تكن مقبوضة فلا فلا والذين قلوا بأنها شرط اللزوم قالوا لأن الرهن يتم بجميع شروطه وأركانه بدون قبل فإذا قد رهنتك هذا هذه السيارة ورأى وشاهدها وعرفها فقد تم العقد لتمام الشروط وانتفاء الموانئ وأما القبض فهو شرط لللزوم وعلى هذا فإذا بقي عند الراهن ثم جاء المرتهم من من الصباح مثلا من الليل أو ما أشبه ذلك وأخذه يحتاج إلى تجديد عقد لا يحتاج لأن العقد صحيح لكنه ما دام عند الراهن فهو ليس بلازم بمعنى أن الراهن له أن يتصرف في هذا الرهن بما شاء من بيع أو هبا أو وقف أو ذلك القول الثالث نعم وهؤلاء احتجوا لصحة العقد بأنه عقد تام الشروط واقع من أهله فلازم أن يكون صحيحا وأما, وأما لزوم الرهن فلا يلزم إلا بالقبض طيب لقول فرهان مقبولة القول الثالث قالوا إنه ليس شرطا للصحة أي القبض. قالوا إن القبض ليس شرطا للصحة ولا شرطا لللزوم وأن الرهن يصل ويلزم بدون قبض ولو كان عند الراهن إذا كان المرتهن قد أذن ببقائه عند الراهن قلنا هذا القول هو الصحيح وإذا كان هذا القول هو الصحيح وإذا كان هذا القول هو الصحيح فإننا نحتاج إلى الجواب عن إيش؟ عن الآية الكريمة الجواب على عن الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى ذكر الرهن في صورة لا يمكن أن يتم التوثق فيها به إلا بقبضه لأن المسألة مفوضة والمتعاملان أو المتدينان في السفر وليس عندهما كاتب كيف يتوثق دائم بدينه إلا برهن مقبوض إذا لم يقبض قد ينكر صاحب قد ينكر من عليه الدين قد ينكر أصل الرهن فيحصل النزاع فلا يمكن أن يتوثق بدينه إلا أن... نعم إلا بقبض فهي عبارة هي الآية الكريمة عبارة عن قضية معينة القبض فيها من تمام التوثقة وليس بشرط ثانيا يقولون ألستم قد ألغيتم قيد السفر مع أنه صريح في الشرطية وإن كنتم على سفر فسيقولون بلى وسيقول بعضهم لا لأن بعض العلماء قال لا جزر الرهن إلا في السفر وأخذ بالشرط والقيد، لكن من لم يأخذ به سيقول نعم ألغي شرط كونه في السفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم رهن وهو في الحضر وهذا صحيح لكننا نحتج به عليه ونقول هذا دليل على أن الشروط المذكورة في الآية ليست شروطا للصحة. لو كان شروطاً للصحة ما رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بدون نعم في الحضرة ما رهنه في الحضرة طيب إذن فالقول الراجح هو أن, أن هذا من باب تمام التوثق فقط وليس شرطاً للصحة ولا للزوم وهذا هو الذي عليه العمل ما زال الناس يرتهنون أموال المدينين وهي بقية عندهم. ربما تسمعون أن الشخص يسلم في التمر أو في البر على صاحب البستان وصاحب البستان ويرهن البستان أيضاً وصاحب البستان لم يقبض الها باق فيه عمل فيه. الآن الرهن الصندوق التنموي العقاري، البيوت مرهونة وهي عند من، عند أصحابه، ولا يزالون يرون أن هذا رهن لازم تام وهو كذلك. من فوائد الآيات الكريمة أن القول قول المرتهن فيما إذا اختلفا في قدر الدين. أن القول قول المرتهن فيما إذا اختلاف في قدر الدين وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء فمنهم من يقول إن القول قول الراهن ومنهم من يقول إن القول قول المرتهن ومنهم من يفصل فصل صورة المسألة أعطيت كث نقدارها عشرة ألاف ريال ورهنت السيارة سيارتها وأخذتها أحرزتها عندي قبضتها لأني خشيت بغي في يدك أن تتلفها فأبقيتها عندي ثم عند طلب الوفاء زعم الراهن صاحب السيارة أن القرض خمسة آلاف جيال فقط وأنا قلت أنه عشر من القول قوله؟ ها؟ في خلاف أو فيه تفصيل قال بعض العلماء إن القول قول الراهن وهذا هو المذهب القول قول الراهن من الراهن؟ المدين المدين صح في السيارة لماذا قالوا لأنه غارم والقاعدة أن الغارم هو المقول قوله وهذه القاعدة معخوذة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر لأن الغارم مدعا عليه فنحن مثلا في المثال الذي ذكرنا اتفقنا على خمس تلاف أولى وأخرى. على خمسة اتفقنا على خمسة أنا أقول عشرة والخمسة داخل في العشرة وأنت تقر بها إذن اتفقنا على خمسة ألاف أولى طيب الخمسة الزائدة على الخمسة أنا مدعيها وأنت غارمها تنفيها وأنت غارمها هالقول قول الراهل لأنه غارم بناء على الحديث البينة على المدع واليمين على من أنكر كذا ولا لا طيب القول الثاني أن القول قول مرتين وعلل ذلك بأن الله تعالى جعل الرهن بدلًا عن الكتابة ولم تجد كاتبا فرهان فرهن مغورة وإذا اختلف الدائن والمدين في قدر الدين نرجع إلى إيش إلى الكتابة إلى الكتابة، فكما أن الكتابة الوثيقة اللي كما أنها حجة للدائن، فكذلك الرهن حجة الله، فيكون له بمنزلة الوثيقة، وهذا ظاهر كلام الشيخ عبد الرحمن في التفسير. ولكن القول الثالث التفصيل في المسئلة وهو الصحيح التفصيل يقول إن القول قول المرتهن ما لم يدعي أكثر من قيمة الرحم ما لم يدعي أكثر من قيمة الرحم فهمتم؟ فف... القول قول المدعي القول المرتهن ما لم يدعي أكثر من قيمة الرحم فمثلا هذه السيارة تساوي عشرة وأنا أقول أنا أيها المرتهن إنها إن الدين عشرة يقبل قول أن تقول خمسة وأن أقول عشرة يقبل قول لأن معي قرينا وهي أن الغالب أن الإنسان لا يرهن شيئا إلا إذا كان مقدار دينه أو أكثر كذا أو أقل أو أقل هذا بالنسبة للراهن ما يعطي إلا مقدار دينه أو أقل ما يعطي أكثر من دينه هذا الغالب فإذا ادعى أن مقداره كذا وكذا وهو لا يزيد على ثمن إيش؟ الراهن فالقول قول مرتهن وإن زاد فما زاد فالقول فيه قول الراهن وهذا اختشى الشيخ الإسلام من تيمية رحمه الله ومذهب الإمام مالك وهو أقر من القولين السابقين أقر فإذا طبقنا هذه المسألة على القول بأن القول قول الراهن هذا الرجل رهن سيارة عشرة آلاف ريال، ولما جينا للتقاضي قال صاحب السيارة الراهن إن دينك الذي تطلبني عشرة ثيالات عشرة ثيالات، ما نقول قوله؟ لا عن مذهب القول قول الراهن. هل قول قل هل جرّل در العرف بأن شخصا يرهن سيارة تساوي عشر تلاف ريال عشر تليل أبدا هذا شيء يكذبه الواقع ولهذا نقول إن شيخ الإسلام قول شيخ الإسلام كما تشهد له القرينة يشهد له الواقع أيضا لو قبلنا قول الراهن مطلقا لأدى بنا أن نقول ما لا يصدقه أحد طيب ولو ادعى المرتهن أيضا ما لا يصدق ما الواقع ما هو أكثر ما نقبل لو أنه مثلا أعطاه السيارة قيمتها عشر تلف يال وعند الاستفاء قال إن الدين مليون ريال مليون ريال ها؟ يقبل ليش لأنه ما جرت عادة أن شخصا يعطي مليون من الدراهم ويرهن سيارة بعشر ثلاث ريال هذا بعيد بل ظاهر كلام الشيخ لو أنه ادعى أن الدين خمسة عشر ألف ريال وهي عشرة أنه لا يقبل لأنه ادعى ما قيمته ما هو أكثر من قيمة المرهون الرهن فلا يقبل طيب ألا يمكن أنه قال في في هذه المسألة أن التفصيل على وجه آخر وأنه إذا ادعى ما يقارب فالقول قوله ولو زادت على قيمة الرهن يعني مثل لو قال قيمة إنه اثناعشر ألفا والرهن يساوي عشرة ها يمكن يمكن لأن هذا أحيانا يقع يقول أنا أرهن السيرة بعشرة ولا يضيع حق كلها إيه نعم لكن على كل حال كلام الشيخ الإسلام هو من أحسن الأقوال وهو الأرجح وإن كان القول الثاني أن يرجع للقراء قولا قويا لكن ما أدري هل أحد أم لا طيب ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا حصل لإئتمان من بعض لبعض لم يجب رهن ولا إشهاد ولا كتاب بقوله فإن آمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائتوا من أمانته ولهذا قال كثير من العلماء إن هذه ناسخة لما سبق ومن قوله إذا تدينتم بدين إلى أجل من نسمى فاكتبوه ومن قوله أشهد إذا تبعتم وقوله هنا إن كنتم على السفر فرهان عند الإتمان لا يجب شيء من ذلك ولكن القول بأنها ناسخة على سبيل العموم فيه نظر ولو قيل إنها ناسخة فيما ليس فيه الخطر لكان له واجب يعني فيما جرت العادة بالتبادل فيه بدون إشهاد ولا كتابة لكان قولا لا بأس به أما أن نجعله في الأمور اللي فيها الخطر عقارات أو ديون كثيرة عظيمة تحتاج إلى كتابة أو فالقول بأن هذه الآية ناسخة في النفس منه شيء ولهذا اعترض بعض العلماء على القول بأنها ناسخة وغير كيف يكون ناسخة في سياق واحد أول الآية ثم يجي آخر ينسخ ولكن هذا الاعتراض ليس عليه اعتراض فها هو الصيام في آيتين. الآية الأولى منهما تخيير والثانية إلزام يعني فلا مانع من أن يكون النص في آيتين متجاورتين كما في هذه الآية لكن نحن نقول إنه إذا كان الشيء هاما وله خطر فإن الكتابة قد تكون واجبة لأسيما إذا كان إنسان يتصرف, يتصرف لغيدي ومن فوائد الآيات الكريمة وجوب أداء الأمانة على من أتمن، ويتفرع من ذلك تحريم الخيانة. لقول فل يؤد الذي أتمن أمانته، فإذا وجب أداء الأمانة حرم حرمت الخيانة. كذا ومن فوائد الآيات الكريمة أنه لو تلفت العين بيد الأمين فإنه لا ضمان عليه ما لم يتعد أو فرد لقوله: فليؤدي الذي اعتمن أمانته فسماه الله أمانة والأمين يده غير متعدية فلا يضمن إلا إذا حصل تعد أو تفريد ومن التعدي أو الت... من التعدي إذا أعطى الإنسان أمانة للحفظ تصرف فيها كما يفعل بعض الناس يعطى أمانة للحفظ ثم يتصرف فيها ببيع أو شراء أو غير ذلك ويقول إذا جاء صاحبها فأنا مستعد أن أعطيهم يقول هذا حرام ما يجوز لا يجوز لك أن تفعل هذا إذا أردت أن تفعل فاستأذن من من صاحبه وإذا أذن الأكسر عندك قرضا ومن فوائد الآت الكريمة أنه يجب على هذا الذي اتمن أن لا يغتر بثقة الناس به لقوله وليتق الله ربه فإن الإنسان ذي اتمن ربما يغتر بثقة الناس به ولا يهتم بالأمور فيقول الناس واثقون بي ولا يهتم فأمره الله تعالى بأن يتقي الله قال وليتق الله والتقوى سبقت لنا مرارا بأنها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره وترك نوهيه قال وليتق الله وأردفها بقوله ربه ففيه فائدة وهي أن الإنسان في هذه المقامات ينظر إلى مقام الربوهية كما ينظر إلى مقام الألوهية فبنظره إلى مقام الألوهية يفعل هذا تعبد لله تعالى وتقرباً له وبالنظر إلى مقام الربوهية يحذر المخالفة لأن الرب هو الذي له الخلق والملك والتدبير فلا بد أن يقر الإنسان بين مقام الألوهية ومقام الروبوبيا ومن فوائد الآية الكريمة إثبات ما تلا عليه هذا الإسمان وهما الله والرب وهو توحيد الألوهية وتوحيد الروبوبيا. ويتضمنان توحيد الأسماء والصفات، لأن المعبود لا بد أن يكون أهلا للعبادة، والرب والرب لا بد أن يكون أهلا للربوبية، ولا يتحقق ذلك إلا بكمال الصفات، ولهذا نقول توحيد. يستلزم توحيد الألوهية والتوحيدان يتضمنان توحيد الأسماء والصفات إذ لا يعبد إلا من كان متصفاً بصفات الكمال ولهذا قال إبراهيم الأبي يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ثم قال عز وجل ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلب. الاستفادة من, من الآية الكريمة تحريم كتمان الشهادة، يعني إخفائها. وهل المراد الشهادة على الغير أو على الغير والنفس؟ تشمل المعني، لأن الإنسان يشهد على نفسه، كما في قوله تعالى: يأيُّه الذين آمنوا وكونوا قوامين بالقصة شهادة لله. ولو على أنفسه وشهادته على نفسه إقراره واعترافه بالحق الذي عليه فالآية فيما يظهر شاملة للأمري شهادة الإنسان لغيره على غيره ولغيره على على نفسه ومن فائد لآية الكريمة أن كتم الشهادة من الكبائر لوجود لوجود العقوبة الخاصة بها وهي قوله فإنه آثم قلبه ومن فائدها عظم كتم الشهادة لأنه أضافت إثم فيها إلى القلب وإذا آثم القلب آثمت الجوارح لقول النبي صلى الله عليه وسلم على وإن في جسد مضغة إذا صلح الصلح الجسد كله ولقوله التقوى هنا التقوى في القلب ليست التقوى في اللسان ولا في الأفعال ولا في الأحوال التقوى في القلب قد يكون الإنسان متقياً بفعله متقياً بقوله غير متقياً بقلبه